بسم الله الرحمن الرحيم اوف والقران المجيد بل العجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 رَكَن فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ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 وَعاد وَفِرْعَوْن وَإِخْوَانُ لُوط وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدِ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 اذ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ طَعِينًا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذالِكَ مَا كُنْتَ تَنْتَظِرُ مِنْهُ تَحِيْذًا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ وَجَا سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَطْمَعُ مِنْهُ تَحِيْنْدًا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجه ات كل نفس معها سائط وشاهد لقد كنت في غفله من هذا لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاء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 الذي جعل مع الله الهًا آخر الذي جعل مع الله إلهًا آخر فالقيام فَالْقِيَامَةُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا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 لَدَيَّ وَمَا أَنَا ಪೌನ್ ನೈಮ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 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ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 فَنَقْتَبُ فِي الْبِلَادِ فَنَقْتَبُ فِي الْبِلَادِ فَنَقْتَبُ فِي الْبِلادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ان في ذلك لذكرا ان في ذلك لذكرا لمن كان له قلب لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولم قد خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِمِينَ مَكَانًا قَرِيبًا يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِمِينَ مَكَانًا قَرِيبًا يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقَ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شِقَاقًا يَوْمَ تَشَقَّقَ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شِقَاقًا فَذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ